وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ, يتبعون الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا ظَائِعًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا بالباطل الا ان تكون تجاره ان ان تكون تجاره ان من ترضوا منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وَمَنْ فَسَفَ سَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ على اللَّهُ يَثِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من صبعه إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جاء